بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوخوش حشرات وإذا البحار سجلت وإذا النفوس سوئت وإذا المغوذة سعرت وإذا أي زمن قتلت وإذا الصحور مشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أغلفت علمت نفس أحضرت فلا أقسم من خمس الجوار لكم، الذي إذا عصى الصمحدات رفسا؟ إن هنا قول رسول كريم ذي قوة عند العشماكين مطرع ثم أمين وما صعوكم من ولقد رأب بالوفق المبين، وما هو على الغيب مذنين، وما هو بقول الشيطان فأين تذهبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين